قال يَا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تغلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا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 قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال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 فَأُنْيُوا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَن كَانَ مَرْتَضًا كِبَارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُّونَ مَآهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُونَ وَدَو وَلاسُ وَعَ وَلَا, ولا يَغ وَيعقَن الس وَنقَد أَظَلُ كَ في وَد تَزددوال مِين إَّ بَ مَِّا قال تهم امرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لمن من دون الله انصارا وقالوا ان ربنا لا تذل على الارض من الكافرين ديارا مَن كَانَ إِلٰهًا فَذٰلِكُمُ الظَّلَمُ وَلَا يَلِدُ وَلَا يُولَدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ مِنَن وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تبارا